قال والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع لما انتهى من الكلام على انواع الحكم واقسام الحكم بدأ ايضا يبين الأشياء تتعلق أمور يعني في التصورات والعلوم يحتاج إليها الفقى ويحتاج إليها الأصولي فقال والفقه يعني بمعناه الشرعي لأنه يخشى أن يتبدد لذهنك في السابق أن الفقه الفقه قلنا إنه مطلق الفهم أو الفهم الدقيق على قول آخرين لكن قال هنا الفقه أخص من العلم الفقه خاص من العلم اللي هو الفقه الشرعي لكن الفقه العام اللغوي قد يكون أوسع من العلم اللي يقمعنا الفهم الدقيق فقد يكون أوسع من العلم لكن الفقه الشرعي اللي هو كنا معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من التفصيلية إلى آخره فهو مصطلح خاص يقابله التوحيد يقابله التفسير يقابله الحديث يقابله وصول الفقه فهو الفقه أخص من العلم فالعلم أوسع العلم ايش من العلوم كلها علم اللغة وعلم جميع كما على ما سياتي تعريفه ولهذا قال حتى لا يلتبس عليك فيما مر وان تفهم ان الفقه أخص يعني الفقه بالمعنى الشرعي بالمعنى الاصطلاحي أخص من العلم أخص من العلم المطلق وسبق أن تكلمنا عن الفقه بكل معاني ومصطلحاته فلا نعيد قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع لعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن التصور وعن التصديق نشرنا إليهما فيما مضى وتكلمنا كذلك عن اليقين وعن الظن وعن الشك وعن الوهم هذه يفصلها المصنف فيما يأتي ولهذا أرجو أننا لا نطلع عندها كثيرا لأننا فصلناها فيما مضى لكن على كل حال نذكر إن شاء الله ما تحصل به الفائدة فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والمعلوم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع هذا هو العلم على معنى الإنسان الله عز وجل ركب به هذه حاسة الادراك حاسة الادراك ومعرفة الاشياء ولهذا قلنا في اليقين هو الادراك الجازم المطابق الادراك الجازم المطابق الثابت ايضا او الموجب كما يقولون. فايه سين له مدركات على سبيل المثال، لو قال إنسان هذه حمرة، لو قال إنسان هذه حمرة، هو أدرك، لكن هل هو أدرك الشيء على ما هو به أو على خلاف ما هو به؟ فإن أدركه على ما هو به فهو العلم، وإن أدركه على خلاف ما هو به فلا سر. ولهذا، وإن كان إدراكا أيضا جازما مطابقا. ثابتاً يعني الثابت حتى يخرج علم المقلد كما قلنا فيما سبق إدراك جازم ما عنده شك مطابق للواقع هذا هو اليقين والثابت أيضا حتى يخرج كما قالوا علم المقلد لأنه قابل للزعزعه وإنما ذلك هكذا تلقي فإذا العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع يعني في الحقيقة فهذا هو العلم أن تدرك الشيء بحاستك التي وهبك الله سواء بنظر سواء بسمع ببصر بجميع الحواس الخمس كما سنعيزا في قضية العلم الضروري والعلم المكتسب إلى خير النظر إلى خير والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع فإذا أدركته على حقيقته وعلى ما هو به فأنت عالم به يعني على ما أدركته على حقيقته أما الجهل فهو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع هذا هو الجهل في مصطلح المصنف يعني أنك تصور تتصور أو تدرك الشيء تصور وإدراك بمعنى واحد تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع كما أقولنا إذا قال هذه حمراء فهو ف فهو في في عرف المصنف جاهل في عرف المصنف جاهل لكن بعضهم قال لا هذا ليس جهلا هذا هو الجهل المركب هذا هو الجهل المركب أنك تدرك الشيء على خلاف ما هو به هذا جهل مركب وهو كما يقول يجهل ويجهل أن يجهل هذا عد شدواش لكن الجهل البسيط هو أنك لا تعرف مثلا على معنى مثلا قلت لك ماذا ماذا يوجد تحت هذا الفراش يعني ما, ما, ما لا تعرف هذا هو الجهة البسيط لكن أن تدرك الشيء على خلاف ما هو به قالوا هذا جهة مركل هو أسود تقول أحمر هو موجود تقول غير موجود فهذا يعني قالوا جهة مركل ولهذا أن أرد البيت طريفا هنا قال جاهلت وما تدري بأنك جاهل ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. فإذا يعني فعلًا حينما حينما حينما تنظر في إدراكات البشر، أحيانًا قد تجهل الشيء لأنه لم يصل إليه علمك، لا أنك أدركته على خلاف ما هو به. يعني هذا مشكلة إذا دركته على خلاف ما هو به. قد يكون فعلا مركما لكن أن تدرك الشيء لأنه لا لا لا لا علم لك به مثلا لم ترى بلاد الفلانية فأنت لا تدري ما فيها هذا جهل بسيط وأيضا قال الجهل مركب وأنه يجهل ويجهل أنه يجهل هذا أيضا فإذا الأمر ظاهر هنا والجهل تصور الشيء على ما خلاف ما هو به في الواقع ويزيد هذا العلم وفيما يتعلق إن شاء الله في كلامنا على الظن واليقين والشك الأخير على ما سأت ثم ذهب المصنف رحمه الله يقسم العلم ما دام أن العلم هو إدراك شيء على ما هو به في الواقع إذن هذا الإدراك يختلف قوة إدراكك تختلف فقد يكون علم ضروري وهو ما لا يقع عن نظر والاستدلال و أما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. نحن قلنا العلم هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع. هذا هو العلم. لكن علمنا إما أن يكون فعلا ضروري على ما على معنى أننا لا نحتاج فيه لدليل الشمس طالعة. هل علم ضروري؟ لأن مدركه بالحواء قالوا ما كان مدركا بالحواس الخمسة هو علم ضروري. على معنى ما نحتاج فيه للدليل. يعني ندركه ضرورة ولا ينازع فيه أبدا إلا إلا إلا, إلا مكابر أو, أو أو أو غير عاقل إدراك ضروري يعني أنه لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال كطلوع الشمس وجميع الأشياء محسوسة كأن يكون هذا أحمر تقولي برهن لي على أن هذا أحمر أو دليل لي على أن هذا أحمر هذا يدرك ضرورة معروف ولا يحتاج إلى دليل إذا احتاج النهر إلى ذلك كما يقول الشهر فإذا قال العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال يعني لا يحتاج إلى نظر لأن النظر هو حركة النفس في المعقولات حركة الفكر في المعقولات حركة النفس أيضا في المعقولات هذا هو النظر <تصفيق> والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر ولا استدلال، إنما هذا لا يقع في, في في في في في نفسك مسلم ولا يحتاج لا ليس في أي منازع، وهو ضروري مأخوذ تقريبا من الاضطرار، يعني شيء لا لا تستطيع رده، يعني شيء يحصل لا تستطيع رده لقوة يعني ظهوره ولا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل. أما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. يسمى علم مكتسب هو أحيانا يقولون علم ضروري وعلم نظري أحيانا يقسمونه إلى علمين علم ضروري وعلم نظري وحين يجعون الضروري مقابل المكتسب لكن الواقع أن كلها مكتسبة حتى العلم الضروري مكتسب مناسب بالمثال لو تعمدت مثلا اغمضت عينيك وتعمدت ان تنظر الى شيء ادركته ضرورة لكنك بكسبك يعني انا معنى بادراكك انت يعني بتعمدك الكسب يعني بالتعمد وين كان قضية الكسب عند شعر لها ما لها لكن نستخدمه هنا بمعناها العام اللغة ونتعبه القرآن ايضا لها ما كسبته عليها <تصفيق> فالعلم المكتسب يعني الذي اكتسبه الانسان نتيجة معالجات نتيجة معالجات يعني نظر والسداء كما يقول لكن كما قلنا عادة يقولون ضروري ونظري ولا يقارن مكتسب وغير مكتسب لانه احيان يقول العلم المكتسب هو الذي يحصل بمعالج بين العلم اللدني أو علم النبي أو علم الملك هذا ليس مكتسب وإنه موضوع في بعض من غير كسب كما يقولون في أيضا في كما مر معنا كذلك في تعريف أيضا في تعريفنا على أصول الفقه في تعريف في الاصطلاح عندما قلنا بالاستدلال يخرج علم النبي إلى آخر ولهذا العلم المكتسب قد يقابله العلم غير المكتسب الذي يحصل من غير كسب يعني من غير معالجة ومن غير ومن غير أخذ الأسباب وأحيان يقابلون العلم الضروري بالعلم النظري ولهذا قال وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال النظر يعني الذي هو حركة الفكر في المعقولات حركة النفس أو حركة الفكر في الأشياء المعقولة التي تدرك بالعقول وحركة النفس في المحسوسات يسمونها تخيل حركة النفس في المحسوسات تعرفون في شيء معقولات وفي شيء محسوسات المحسوسات التي تدرك بالحواس الخمس كاللمس والنظر والشم والسمع فهذه محسوسات فما كان مدركا بالمحسوس يسمى تخيل عندهم وما كان مدركاً بالمعقولات يسمى نظر فالنظر هو حركة النفس في المعقولات مقابل المحسوسات فما كان مدركاً عن طريق النظر والبرهان والاستدلال فهو العلم الكسبي أو العلم النظري يعني يحتاج إلى دليل ولا يقبله الإنسان إلا بمعالجة وبإثبات وببراهين ويتوصل به إلى أشياء مثل له قال بين بأن العالم حادث العالم حادث على أن تنظر إلى أجزاء العالم وتنظر إلى حدوثها وهذا يفدى وهذا يموت وهذا إلى خير فتدرك بالمجموع وبالاستدلال على أن العالم حادث وأنه ليس قديم هذا مصطلح المتكلمين قال والنظر هذا أيضا هو النظر هو الفكر يعني التفكير الفكر في حال المنظور فيه يعني نقابل النظر والاستدلال وعرف النظر قال هو الفكر في حال المنظور فيه الفكر يعني التفكير وقلنا إنه حركة النفس في المعقول. الآن تنظر فيه لكي تستنتج ما تريد فهو ليس علما ضروريا والاستدلال طلب الدليل الاستدلال طلب الدليل على معنى أنه قلنا يعني في درس غير هذا الدرس إن الألف والسين والتاء تأتي للطلب وتأتي زائدة وتأتي للتحويل أو الصيرورة كما لو تقول استحجر الطين يعني صار حجرا هو استحجر الطين يعني صار حجرا واستنوق الجبل الجمل يعني صار ناقة أو كالناقة وتأتي زائدة كقولهم استباحة بمعنى أباحة استباحة الشيء بمعنى أباحة وتأتي للطلب استدل يعني طلب الدليل استغفر طلب المغفران استعان طلب الإعانة استغاث طلب الغوثة وهكذا فالاستدلال طلب الدليل يعني ما أخوذ من الألف والسين والتأذي المعنى أنه يطلب الذي على معنى أنه بعض المدركات لا تدرك إلا بالاستدلال، يعني بأنه تثبيتها وهي كما قلنا هذه في المعقولات من المحسوسات فهي تدرك ضرورة لكن المعقولات هي التي تحتاج لإثبات يعني حتى كل حديثنا هذا كله تدليل فيما يتعلق بهن. بأصول الفقه ومعرفة الأصول ومعرفة الفقه والتدليل والأصول والفقه من كذا وربط الأصول وعلى الفقه والواجب والمباح والمحرم والمكروه كل أشياء نطلب الدليل عليها ونطلب إثباتها حتى تستقر في معلوماتنا فتكون علما لدينا فنحن لا ندركها بالحس وإنما ندركها بالاستدلال وبالنظر ولهذا عندكم ما ليس عند غيركم لأنكم أدركتم وعند غيركم ما ليس عندكم لأنه أدركه بمعالجات أخرى وهكذا فأذن العلم الكاسبي هو ما يدرك هو المتوقف على النظر والاستدلال وقال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب يعني الدليل أعمل أن يكون طبعا الدليل الشرعي من الكتاب والسنة إنما أي دليل يعني ما أوصل إلى المطلوب فهو الدليل وقد يكون هذا كالسبب أيضا كلما أوصل إلى مطلوب وأدى إليه فهو دليل ومن هنا يعني الدليل في الطريق الذي يدلك كان رجلا على معنى أنه يدلك على الطريق على معنى أنه يوصلك إلى مرادك إما بأن يمشي معك وإما بأن يصف لك الطريق حتى تصل إلى ما تبتغيه ومن هنا قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر هذا أيضا سبق أن تحدثنا فيه قلنا إنها الإنسان في المدركات يختلف ما أن يكون جازما فهذا يقين وإن كان أيضا على خلاف الواقع يسمى يقين لك إذا كان جازما مطابقا فهذا هو المطلوب وقد يكون غير مطابق لكن الجزم قد يحصل وإن كان على غير مطابق فإذا كان جازما مطابقا الإدراك الجازما المطابق فهذا هو العلم أو هذا هو اليقين يقابله الظن وهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر تجويز معنى التجويز يعني قابلية العقل وقابلية الذهن لحصول الأمرين لأن العلم إذا أدركته علما معه لا لا لا يأتي في ذينك إلا شيء واحد جزما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 هذا هو المراد التجويز التجويز العقلي الادراكي الذهني العقلي على معنى كما يقول ادعانه امكان الوقوع ادعانه امكان الوقوع ان انه ذهنك يسلم انه يمكن ان يقع هذا او يقع هذا, هذا والتجويز تجويز امرين ان يحدث هذا او هذا لكن احدهما ارجح فالراجح ظن وهو ظن عندك قد لا يكون ظن عند الآخر إنما في في, في فكرك أنت فقط مثلا لو كنتما سائران أو سائرين في البرية واختلفت عليكم القبلة أحدكم ظن أنها على هذه الجهة والآخر ظن أنها هذه أنها في ذهنك يجوز أن تكون هنا وفي ذهن صاحبك يجوز أن تكون لكن يميل فكرك إلى أنها هنا وصاحبك يميل إلى أنها هنا يرجع فالظن عندك أنها هنا والظن عنده أنها هنا فإذن التجويز في حق واحد وقد وقد يكون غيرك لا يوافق لكن المنظور إليه وما كان في ذهنك ولهذا قد لا يكون الظن عند الناس كلهم لأنه قد تلقى إلى اليقين لكن أنت قد يتميل في في في السفر لأن قبلك هنا وصاحبك لا يقول إنها هنا فهو أظن في حقه أنها هنا والظن في حقك أنها هنا إذاً الظن تجوز أحدهما أظهر فالظاهر هو الظن ما ترجح عندك هو الظن مع احتمال أن يكون الثاني هو الصحيح لا زال في ذهنك إمكان الوقوع أن يكون لك هو الصحيح لكن المترجح لديك هو كذا فا فالمرجح هو الظن. <تصفيق> أما الشك فهو تجويز الأمرين لا مزية لأحده مع الآخر ما في معاد مترجح وأنت متشكك لا تدري هل هنا أو هنا يعني في ذهنك يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون هذا فلازلت مترددا ولم أما إذا غلب على ظنك واحدا منهما فهو الظن والمرجوح وهم لاحظوا أنه لم يذكر الوهم ذكر الظن وذكر الشك وذكر العلم فيما تلقته لم يذكر الوهم لماذا اني ما دام لم يذكر الوهم ما عنده نمو... كانه ها يضل هيه ما ما موضه ابيض عبيض ها لا ينبني عليه عنده لا ينبني على شيء لا الوهم لانه لا ينبني على شيء احسن على معنى أنه, أنه كلامنا على الأحكام وفيما يتعلق بالوهم ما ينبغي أن أذكره وهو بخصوص أنها ورقات في وصول فقه وهو يعني مختصر يعني فما دام أنه ورقات يعني يراعي حال مبتدئ فوالأمر المهم هو أنه فعلا أنه لم ينبني ينبنى شيء فإذا هذا هو الظن وهذا هو الشك والوهم سابقًا تحدثنا عنه وأنه الطرف المرجوح وهذا هو العلم وأظننا نقف عند هذا القدر وإن كانت ثمة أسئلة، أستغفر الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعاً اللي ما يحبه وصل الله وصله على محمد وياه وصل بي وصل. يقول هنا على ما هو به في الواقع. إيه. يقول في الشرح كإدراك الإنسان بأنه حيوان مناظر. أي نعم. هذا ما في مخالف شرعية. لا. يسموه حيوان ناطق نعم نعم لا نسميها لا في المحسوسات التخيليه المحسوسات التخيليه المعقولات لا فكرة المعقولات نظر النظر هو حركه جنس معقوله نعم الشيخ نطلق عليها افهام واوهام ايش افهام ايش هذا الضروريات العلم ضروري أفهام ايه والاخر اوهام الوهم الوهم لا ايوه الاوهام لا الاوهام اشياء مرجوحة لا لا يعتمد عليها بينما الظن يعمل به في الشرع يعني غالب الظن يعمل به الوهم المقصود هنا التخيل لا الوهم يعني في المصطلح هو الشيء اللي لا مبني عليه شيء يعني أنا طرف مرجوح كما قلنا في في مقارنات الظن نعم نعم تعتلي للطلاب وتعتلي للزائدة وتعتلي للصيروه تحويله نعم يا شيخ تعيد درس النعيذ مرة ثانية والله لا ما, ما ما لا رجعني قرأوه أنتم في البيت وأي شيء ضعوا أسيلة وأنا أجيب عليه ضعوا أسيلة أحسن يعني اللي عادة والواحد وقت لا تسعة والمرة الثاني حال مرة ثانية تركزوا أكثر الحين وإذا كان أنا في في طريقة كلام يعني في أشياء أعيد يعني لكن لكن عودهم في الصور مم استحضر الطين صار حجرا استباح استباح يعني أباح استباح المدينة مثلا يعني أباح هذه الناس إزاي نعم <تصفيق> تخيير هكذا نفسه المعقولات طبعا المصطلح لا مو معنى تخيير انها غير واقعة لا لك هذا الصلاح مو خيال يعني وغير صحيح لا يسموه يصطلح عن انه تخيير معناه معنى تخيير يعني غير واقع لا ما لا اينها ما لا اينها لا هو أراده هنا بس حتى يتدرج بك الى الظن والى الشك يقول له هو لا و لان لان مواضع وصول الحكم كما قالوا هي ما حدا الاستنبات والاستدلال اما الأشياء لانشاء قالوا حتى لدرجه ان قالوا أن يكون الزنا محرما على الاسم حتى قالوا لكن على كل حال هو من التفاصيل حاشا نعم طبيبي إيش يا طلب؟ إستغفر الله سبحانه وتعالى يعني كان أصحابنا شين الشلالين إيش؟ إذا صعب شيء إيه بس شيلوه على أو ضع وسيلة أكتب وسيلة أنتم مسرح yeah. أحسن لكم سبحانك اللهم و الحمد الله ييدا. إنا وحيدا.